يا حبيب رسول يا حبيب رسول يا س ي د الحسن يا س ي د الحسين 「はい ب ت ب ت يداه في الجحيم مخلدا اتى انه في يوم الاثنين دائما يخفف عنه للسروب أ ح م د فما الظن ب ا ل عبد الذي كان عمره فما الظن بالعبد الذي كان عمره ل أ ح م د مسرورا وما أ ن ت موحدا ي ل أ ح م د مسرورا و م ا ح د أ ع ا يا رسول الله انك رحمته ادعي يا رسول الله إن انك رحمه و إ ن ك سر للوجود و ص ف و ة كؤوس تصاب ي في هواك نذير فليتك تحلو والحياه مريره وليتك ترضى و ا ل أ ن ا م إلى رسول الله الى ل ل ه إ رسول الله شوقي وطائر وفي عالم ا ل أ س ر ا ر سري حائرون جميع البرايا في رضاك تفاخر فليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب و رجوتك يا مختار بالحمد والثناء بحق جلال الله والنور والثناء تعطف علينا بالوصال ف ه م ن ا إ ذ ا صح منك الود يا غ ا ي ة المنى ف ك ل الذي آ ه فوق التراب تراب صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم, صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 「それはまだまだまだだ」 ان تنازعتم فشلتم أ و تخليتم خذلتم أ و تعليتم ا نادمتم يا تلاميذ محمد صلى الله وسلم صلى الله حطموا قيد ا ل غ و ا ي ا وانصروا دين محمد اتباع لمحمد صلى الله, الله على محمد صلى الله عليه وسلم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 That could e the one م ل ك ل ا شركنا ي والليل لما أ ن ح ل ى و ا ل س ب ي ح ا ت في ا ل ف ن ا والليل لما أ ن ح ل ى والسبيحات في الفذاكره Thank يَا أَيُّهَا الْحَبِيبُ موسيقى ب رُتْبَةً ك ف الْعِلْمِ إن دَانَتْ ا لَكَ ل ع إِنْ تحيه يا, يا خير من جاء الوجود تحيه من مرسلين من مرسلين موسوعه ن النابلسي ه خيرها دين ا ل أ ن ا س ا م ي خ ي ر ه ا So Yeah. على حدك فيك どう<音楽> a l Run, run, run. كلمه ة ولو جبر خاطر قلمة هو ولا سلام م بعيد ولا ر س ا ل ة ي هاجر بيد ا السعد البريد كلمه ولو جبل غادر كلمه ولو جبل ر غ ا ت ر ولا س ل ا م بعيد ولا ر سالي ة هاجر بيد ا السعي البريد بيد ا السعي البريد أ ن ا في انتظرك تقابلني وتسمع قصتي ハローンでいハワイでするハワイですハワイですたいハワイでいるいハいハい فما يفيد كلمه ولو جبل خاطر ولا سلام بعيد ولا رسالة يهاجر من بعيد ولا رساله يهاجر ピアリスアイルバリーピアリスアイルバリー。 أ ن ا في انتظارك تقابلني وتسمع ا ل ص د ي حتى ا ل ن ح ا ي ة والتختيارك تسامحني إ ذ ا حبيت او تنسى هوايا يشري الجف ما يوفيق حرم ا حسن الحواجر كلمه ا ولو جبل خاتر ولا سلام بعيد ولا ر س ا ل ة يهاجر بيا لسعي البريد كلمه ولو ج ب ا خاطر ولا س ل م بعيد ولا ر س ا ل ة يهاجر بيا ا لسعي البريد بياني بياني بياني よりよいよよよいよ。 キリマーは a salamim ba'in ولا ر س ا ل ة ي هاجر بيد السعي البريد في ا ل جبار م بعيد و ل ا رسالة ي ه ا ج ر ب ي ا ل ل س ا ب ر ي كل ما ه خاطر 「見えるかな?」 アんでそれを言うのだろうか」 لن نبراها كل ما صلى اسلموا على يدي الحسن ثم الحسين للنبي كره العين نورهم كالكوكبين جدهم صلوا ع ل ي